وننتقل إلى كتاب الشهادات كنا بنتكلم عن ماذا؟ عن صفات ايه؟ او عن شروط الشهادة ذكرنا كم شرطا؟ ها؟ شرطا واحدا وهو ماذا؟ الاسلام واضح؟ وقلنا الادلة عليه قوله تعالى واستشهدوا شهدين من ماذا؟ من رجالكم وقوله تعالى فاستشهدوا عليهن اربعة منكم الا من الاستثناء ما هو الاستثناء الوصية الا من الاستثناء الوصية نعم لقوله تبارك وتعالى او اخران من غيركم ولما صح في صحيح الامام البخاري رحمه الله ان عبد الله ابن عباس رضي الله عنه وخص صح ان رجلا من المسلمين من بني سهم مات بأرض ليس فيها مسلم وقد قدموا بتركته فقدوا فيها فقدوا من التركة جاما من فضة يعني اناءا من فضه فقدوا في تركته جاما من فضه يعني اناء من فضه مخوفا بالذهب يعني محلى بالايه بالذهب فاحلفهما النبي صلى الله عليه وسلم ثم وجد الجام بمكة فقالوا قال من اشتراه يعني ابتعناهم رجل من تميم ابتعناهم رجل من تميم وكان على دين النصارى فقام رجلان من اولياء السهمي فحلف اولياء من السهم الذي مات بارض ليس فيها مسلم لشهادتنا احق, لشهادتنا أحق من شهادتهما فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالجام لمن لأولياء السهم لأولياء ماذا السهم قلت وفيه دلالته على مشروعية اشهاد الكافر بدلالته ان الصحابي فعل من الاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الرجلين ومن هنا كانت الشهادة مقبولة إلا على شروط. وهذه الشروط هي ألا يحضر الميت مسلمان ذلك لأن الأصل اثنان زواع عدل منكم ولم ولم يذهب إلى الفرع إلا مع اتقاد هذا الشرط الأصل الشرط الثاني أن يكون الشاهدان الكافران كتابيين أن يكون الشاهدان الكافران كتابيين لأن الحلف بمعظم لا يكون إلا عند أهل الأديان كما وقع في التفسير عن سعيد بن المسيب وعن عبد الله بن عباس من قبله قال من غيركم من غيركم يعني من اهل الكتاب الشرط الثالث ان يكون الشاهدان رجلين كما هو ظاهر الاية إلا إلا من تعليق Ibn القيم عليه الشرط الرابع أن يكون الحالفاني الرابع أن يكون الحالفاني من أولياء أو من ورثة الموسي قد أدخل بعضهم شرطا أن يكون ذلك بعد صلاة العصر لأنها صلاة معظمة في جميع الأديان الشرط الثاني للشهادة البلوغ. فلا تقبل شهادة صبي على الإطلاق وإن كان مميزا فعلا وهذه مسألة خطيرة حتى أنه في بعض البيوت تجد الرجل يشهد ما الولد على أم هذا سيء من جهتين أولا لأن الولد ليس من أهل ماذا؟ شهادة ولأن الأب ماذا يرجو من هذا أن يقيم حقا فيهدم ماذا يهدم مصرا لأن رمز الأم ينهدم عند من عند الولد صحيح وما ينبغي أن يقف الرجل بالأم هذا الموقف وأسوأ من هذا ما يحدث في بعض الجهات أن يستشهد الصبي على ماذا على الكبير قصة ولو كان لهذا الكبير نوعا من الولاية كما في المدارس مثلا يأتي فيستشهد الطفل ويكذب ماذا است... هذا لم يحدث معي <تصفيق> إنما أنا كنت أنكره أنكره فعلا لأن فعلا يؤتى الطفل يقول لا الأستاذ فعل كذا وفعل كذا وكذب وما تسمعون من كلام الناس يقول الطفل ما بيكذبش لا من قال أن الطفل لا يكذب الطفل يكذب لأجل قطعة الشوكولاتة يمكن أن إيه أن يجزب صحيح من قال إن الطفل لا يجزب أنا نجد هذا في كتاب الله وفي هذه رسول الله لا نجدها يبقى الشرط الثاني لقبول الشهادة هو الإيه البلوغ فلا تقبل شهادة في الصبي حتى مع التميز وهذا هو مذهب وهذا مذهب جمهور أهل العلم إلا إلا من استثناء عند الإمام أحمد من شهادة من الطفل على الطفل ممكن هذا شهادة الطفل على من على الطفل واستدل على هذا بالأدلة الآتية أنا استدل على منع شهادة الطفل بالأدلة الآتية. الدليل الاول قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم من رجالكم فقولهم من رجالكم واضش الدلالة في ماذا اشتراط ماذا اشتراط البلوغ واضح الدليل الثاني قوله تعالى فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ولما كان أصل الخطاب لمن للرجال كان قوله منكم يعني من الرجال الدليل الثالث قوله تعالى ولا تقتوم الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه فين وجه الدلاله هنا قل فين وجه صحيح صحيح قوله فإنه آثم قلبه ولما كان الطفل لا يأثم دل على أنه ليس بشاهد الدليل الرابع رد النبي صلى الله عليه وسلم شهادة زيد بن أرقم على عبد الله بن أبي بن سلوس رابعا خامسا النظر الصحيح. قلت وإنما الشهادة تتطلب من الصفات من الضبط من الضبط ومن العقل والفهم ومن المعرفة والعلم إن عشان يشهد بعرف إن ده غلط والطفل قد لا يعرف هذا صحيح وكل هذه الصفات مما تنتفى في حق من حق الصبي الدليل الخامس ساد وهو لما كان اقرار الطفل لا يقبل لم تكن شهادته مقبولة لان باب الاقرار اقوى من باب ماذا من باب الشهادة مش نقول الاعتراف سيد الادلة الاعتراف اللي هو ايه الاقرار فاذا اسقط اقرار الصبي يعني لو ذهب الصبي الى القاضي قال له انا قتلت فلان هل القضي يعتبر بإقراره؟ لا لا يعتبر بإقرار لا يعتبر قرار الطفل لا يعتبر به فكان لزاما أن لا يعتبر بماذا؟ شهدته لأن الإقرار أثبت من الإيه؟ ما عندك يا رجل؟ قل هذا وجه جيد وحقا جيد لأن المرأة العاقلة الكبيرة أثبت من الطفل فإذا لم يجعل لها شهادة إلا على شرط ماذا ها؟ أن تكون معها أخرى وأسقط شهادة المرأة في الحدود يبقى هذا من باب أولى إسقاط لشهادة الطفل بالجمله وإن كان وجه الخياس فيه يبعد شيئا ما لكنه جيد يمكن ان يستأنس على ما سبق من الايه ادلة فيمكن ان نقول وبالقياس على شهادة المرء فلما كانت شهادة المرء على النصف فلما كانت شهادة المرء على النصف من شهادة الرجل مع ما معه من العقل والتعقص والمعرفة والفهم والادراك فكيف بالصبي؟ ولما سقطت شهادة المرأة في الحدود ولما سقطت شهادة المرأة بالحدود الحدود كان إسقاط الطفل شهادة الطفل مباري قوي قلت واظهر رجحانه واظهر رجحانه على ما على القول الثاني، وذلك لا يظهر إشحنا هذا القول الأول على القول الثاني من إجازة شهادة الصبي، وذلك. لأن أدلة المخالف من ما هو من دلالة المفهوم كاستدلالهم بالآية واعد لهم ما استطعتم من قوة أو من أدلة المنطوق الموقوف وهذا لا حجة له في مقابل المرفوع فرع شهادة الصبيان المميزين في الجراح والقتل سيأتي سيأتي فرع. قال فإذا جاز تعليمه الرمش، نعم فاستدل بالقياس على تعليمه الرمج وبنوا على هذا أنه متجاز له أن يعلم الرمج مما ترتب على ذلك من حفظ الدماء أو إهدارها جاز أن تقبل شهادته لما ترتب على ذلك من حفظ ماذا؟ الدماء فرع السؤال الذي جاء في باب الشهادة لكن نحن نتكلم باب الدعوة خلال باب الشهادة تمام باب الدعوة غير باب شهادة يعني لو الدعوة ولي طفل على طفل آخر هذه الدعوة تقبل وطبعا دعوة في الأصل ليست تكون على, على الطفل إنما على وليه كأن طفلا كسر زجاج سيارة لرجل فذهب إلى القاضي بدعوى أن الطفل فلانا كسر زجاج سيارته هل هذه الدعوة تقبل؟ تقبل على أن تكون الدعوة لمن؟ على من؟ على وليه على وليه واضح؟ إنما في باب الشهادة هذا خلال باب الدعاوة طيب فهم في قبول شهادة الطفل ميت في الجراح والقتل على وجه الخصوص وقد استثنى بعض اهل العلم باب الجراح والقتل من عموم رد شهادة الصبي واستدل على ذلك بالادله الاتيه اولا ما صح عن بعض الصحابة رضي الله عنهم من قبولهم شهادة الصبيان في هذا الباب وهم علي ومعاوية وابن الزبير، وهذا يعتبر مرجحا قويا للاستثناء او للتخصيص ولا يحتج بان هذا من الموقوف الذي يخصص مرفوعا لان هذا الموقوف انما له حكم مرفوع كانه في باب قضاء وإباح الدماء مما يستبعد مما يستبعد ألا يطلع على هذا الوجه الثاني هو. اتفاق العلماء على أن هذا موضع حاجة والحاجة منزل منزل الضرورة وأن موضع الحاجة والضرورة يقبل فيه ما لا يقبل في غيره ثالثة. أن المصلحة في قبول شهادته أغلب وأعلى من مفسدة ترك شهادته خاصة أنه يغلب عليهم أو الغالب على شهادتهم في هذا الباب ما يكون من الصدق وندرة الكذب، وبهذا القول قال جماعة من أمة العلم والفقهاء منهم الإمام ابن القيم رحمه الله، وقال كان عليه. عمل فقهاء المدينة وقال لأن وجود الرجال معه في هذا الباب قد يتعذر لأن الغالب أن الأطفال لهم مجتمعهم الخاص الذي يجتمعون فيه مما ينظر وجود رجال فيه يعني هو بيعتبر الضرورة جاءت منين الأطفال شهدوا رجلا يقتلوا رجل رجلا قال إن ينظر أن يكون ماذا الرجال في هذا الموضع فأصبح الأمر دخل في باب الحاجة أو الضرورة وهذا وجه قول عمة العلم بأنه باب حاجة أو إيه او ضرورة واضح كما قال الامام ابن القيم رحمه الله ثم ان النفس تطمئن الى شهادتهم نعم وقال ابن القيم ما معناه ان النفس تطمئن الى شهادتهم اذا كانوا جماعة فيكون ظن القبول هنا غالبا ولهذا من وجه في الشريعة أنه عدل شهادة المرأة بالمرأة ولم يرد شهادتها على الإطلاق قلت ولكن يجب اعتباره سبار الشرط في هذا الباب من ان يكون مميزين ويرجع الى معنى التمييز او الى حد التمييز او حقيقة التمييز الى قاضي المسلمين المنوط بذلك والله تعالى المستعان وبلاه التوفير ان شاء الله تبارك وتعالى بهذا نكون قد انتهينا من الشرط الثاني من شروط الشهادات مذكرا اياكم بان ان شاء الله تعالى نجتمع على خير يوم الخميس في هذا العصر ان شاء الله تعالى ستوزع عليكم مذكرة آه آه رسالة وصول السنة بمذجد القبيلة غالبا ما غالبا في الأسبوع المقبل ثم نضرب موعدا للامتحان بمذجد القبيلة يكون غالبا ما غالبا بعد شهر من الآن هذا بالنسبة من, من توزيع المذكرة طبعا أما بالنسبة للأمر الثاني وهو أمر امتحان كتاب الطهارة بمسجد الدعوة فهذا ان شاء الله تعالى عقب ما ننتهي ان شاء الله من كتاب الطهارة و يتمكن اخوانكم من كتابة المذكرة ايضا نوزع عليكم تحن امتحان الطهارة هناك والامتحان طبعا لن يخرج عن شرح كتاب الامام الشوكاني او عن المحاضرات التي ألقيت عليكم تنبيه ثالث وهي دعوة كريمة من أخيكم محمد السيد وهو أحد طلبة العلم القدامى في هذا المجلس إن لم يكن واحدا من أركانه وإن كان قد انقطع فترة لعلة الجيش فإن شاء الله تعالى يدعوكم إلى عقد نكاحه ويكون في يوم الجمعة المقبل ها هنا بالمسجد وقبل صلاة العصر. طبعا أعلم أن هذا يشق على بعضكم لأسباب تتعلق بدرس العصر في مسجد الدعوة. فعليه الدرس سيتأجل إن شاء الله تعالى يعني ما بين الساعة إلا ربع إلى ساعة لأن إن شاء الله تعالى سأكون ها هنا معكم في العقد ثم إن شاء الله تعالى ننتقل إلى درس مسجد الدعوة. ولأني نعم نعم لا أحب أن أرد يعني دعوة أخينا خاصة والدعوة التي تأكدت من قبل والدي جزا الله خيرا فيعني محاصرا ما بين الوالد والولد وإن شاء الله تعالى خطبة الجمعة بالمسجد هنا حول حقائق غائبة في القضية الفلسطينية حقائق غائبة في قضية القدس إن شاء الله تبارك وتعالى بإذن الله تكون على المنبر وسأجلس إن شاء الله تعالى إلى العصر معكم ثم ننتقل إلى مسجد الدعوة بإذن الله عز وجل وفق سائلا الله عز وجل أن يجمع ما بين أخينا محمد وأهلي على خير ما جمع بخير وأن يوفق الله بينهما أبدا وأن يرزقهما من الزورية الصالحة وأن يوسع عليه من الرزق ما يعجل له به البناء وما يعفه به عما في أيدي خلق الله عز وجل وسائل لله عز وجل أن يمن عليكم جميعا بما من الله عليه من الزواج والمكاح هو لذلك ذلك عليه لا زلت طلبة العلم أدلكم على درسين إثنين والأربعاء لحاجة كثيرين منكم إلى هذين الدرسين أما الأول ففي فقه ما من المسائل الفقهية ونحن في باب عظيم الآن من أبوابي ما من الفقه وهو باب نقل الأعضاء وإن شاء الله تعالى أما درس الأربعاء ففي شرح كتاب الإيمان لصحيح الإمام البخاري مع حصة متقدمة في ترقمة الإمام البخاري ترقم وافية مفصلة وحصة أخرى في قواعد الكفر والإيمان فاعتبر أن الدرس بهذا قد صار منظومة متكاملة تجمع ما بين كل خير يحتاج طالب العلم أما درس الاثنين فبمسجد عماد الإسلام بميدان العتبة هو مسجد الذي في الميدان إلى جوار محطة العتبة الرئيسية اما درس الاربعاء فبمسجد الاكحل بمنطقة دار السلام ومسجد الاكحل لا يبعد كثيرا عن محطة مترو الانفاق ايضا فمن نزل يمشي على قدميه قريبا من خمس دقائق ويصل الى المسجد الى جوار مطحن الاكحل امام السنترات واسأل الله تعالى لوفقنا اياكم إن شاء الله تعالى ما بقي معنا من الوقت يكفي للوصول إلى مسجد القبيلة إن شاء الله طلهم على نبي محمد وعلى آله وصحب أحاب السيارات فضلا يحملون معهم ما يمكن حمله من طلبة العلم أحاب السيارات فضلا يحملون معهم ما يمكن حمله من طلبة العلم إلى المنزل